بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد ذكروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم طرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء الله تسرون إليهم بالموده تسرون إليهم بالمربة وأنا أعلم بما أخفيكم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء ويبسو إليكم أيديهم وألقنتهم بسوء ووجهوا لو كبسوا.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 وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَا حَتَّىٰ مِنكُم مَّن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَقَوْلِهِ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِنِّي من بِكَ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ربنا لا العزيز الحكيم فقد كان لكم فيهم مسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغليل الحميد أسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عابيتم منهم مودة والله قدير والله وقفر رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتغسطوا إليهم إن الله يحب المغسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين من ديالكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك الظَّالِمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحذوهن الله أعلم في إيمانهم فإن علمكموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ما أنفروا ولا جناح عليكم أن تنفعوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنسكوا بعصم الفوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجتم إلى الكبار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي إِنْ به بِهِ يا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قِتَالَ الْمُنَافِقِينَ كَأَنَّهُمْ على غَيْرِكُمْ لا اللَّهَ لَا شيئا ولا يسرقن ولا آمَنُوا بِاللَّهِ يقتلن مِّنْ ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا ياتينك في معروف, يأتين معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما رضي الله عليهم ما تتولوا قوما وضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكنون